فمَي يُؤِّ بِرَبّ فَلَا يَخافُ بَخْسَوا وَلَا رَهَقَاب وَأَنَّا مِن المُسْلمونَ وَمِ الْ القاسِطُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تحَرَّْ رَشَدَا وَأََّ الْ القاسِطُونَ فَكَانوا لِجَه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 قُلْ إِنِّي لَا أُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذًا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ